وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَأَدُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأٍ